لا تنفذون إِلَّا بسلطان فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وربة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ والمرجان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 متان، فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان ضاخرتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان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 حور مقصوره في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء